book 2 93 93 Vedlejší věty se zda jestli Al-jumal al-tabi'a bi-isti'mal in kana ma In kan, ma kan. Nevím, jestli mě má rád. Nevím, jestli se vrátí. In Nevím, jestli mi zavolá. jestli mi لا أدري إن كان سيخابرني لا أدري إن كان سيخبرني. <تصفيق> إن كان حقا يحبني. <تصفيق> إن كان حقا يحبني. زدري <تصفيق> بكسفراتي. إن كان حقا سيعود. كان حقا سيعود. إذا لبّك زفولها، إن كان حقاً سيخابرني إن كان إني لا ما إذا كان يفكر فيها. إني أتساءل ما إذا كان يفكر فيها. بتامس، إني لا أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. بتامس يسلم الج. إني لا أتساءل ما إذا كان يكذب. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. زدلي بقنا مي سلي. ما إذا كان يفكر في حقاً؟ ما إذا كان يفكر فيها حقاً؟ أذريك ما ينو. ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ أذريك ريكا حرفو. ما إذا كان حقاً يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حقاً يقول الحقيقة؟ بخيبوي أوتم جمي ما أبراف دو رات لا لأشك ما إذا كان يريدني فعلاً إني أشك ما إذا كان يريدني فعلاً بخيبوي أوتم جمي نبيشة لا لأشك ما إذا كان سيكتب لي إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. يخيبني أتوم، جَسِيمْ نَهْزْمَةَ. إني لا أشك ما إذا كان سيتزوجني. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. زدلي بَكْ مِنْهَا أَوْحَرَدُ رَأَدَ. ما إذا كان حقاً يريدني. ما إذا كان حقا يريدني؟ زدري بكمي نبيشة. ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ زدري بкси من رزمة. ما إذا كان حقا سيتزوجني؟ ما إذا كان حقا سيتزوجني؟